متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحن طير مما يشتهون وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ النُّؤْنُ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ وَظِلٍ مَنْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وَغَاوَ مَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ من المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطن فشاربون عليه من الحم فشاربون شرباًه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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنفالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفضلون تَحْرُثُونَ ام انتم تَزْرَعُونَ ام نحنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 بالعالمين افذ هذا الحديث انكم مودنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون 119. فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مجينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين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 119. فنزل من حميم وتصلية جعيم 110. إن هذا لهو حق اليقين 111. فسبح باسم ربك العظيم